الحمد لله رب العالمين وصلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعا بإحسان الله المبين أما بعد أيها المسلمون الكرام فهذه هي الحلقة العاشرة بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم وفوائده يقول الله عز وجل في ذكرنا قاله إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام وهم يرتعون القوائد من البيت ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا إننا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك أي منقابين من لأمرك على وجه الإخلاص لك لأن الإسلام لله يتغمن الإخلاص له ولانقيادة لأمره جل وعلا ومن بريتنا يعني وجعل من بريتنا أمة مسلمة لك وهي أمة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم لأنها هي الأمة التي يستق عليها أنها من ذرية إبراهيم وإسماعيل أما بنوا إسرائيل فهم من ذرية إبراهيم ولكنهم ليسوا من ذرية إسماعيل بل هم بنوا عنهم وأرموا مناستنا أي مواضع يسكن ألهمنا إياها حتى نراها وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ومعن التوبة من الله على عباده أن نوفقهم للتوبة أولا ثم لقبولها ثانيا والتوبة في الأصل الرطوع إلى الله عز وجل إنك أنت التواب الرحيم التواب كثير التوبة على عباده مهما عظمت ذنوبهم لقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أصدقوا على أنفرهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يأخذ الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فقد نزلت هذه الآية في التائب والتيبة من الذنوب مهما عظمت الذنوب تهدم ما قبلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما قبلها أو قال تجب ما قبلها والتوبة تكون من أعلم الذنوب في حق الله وفي حق العباد وتقبل قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا قنون النسل في حكم الله إلا بالحق ولا وزن ومن يفعل ذلك يلقى ثأرا يضعه العذاب يوم قيامة ويخل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإن يتوب إلى الله متابعا والرحيم الرحمة التي بها حطوم النعم واندفاع النقم من فوائد هذه الآية أن كل أحد محتاج إلى ربه عز وجل بل مضطر إليه في أن يوفقه للسلام له غاهرا وباطلا لقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن فوائد هذه الآية أن الدائع إذا استمع عليه من يؤمن على دعائه فإن الدعاء يقول وهم جميع لأن الظاهر أن الذي يدعو إبراهيم وإسماييل وأمن والمستمع المؤمن مع الداعي كالدائي تماما وجليل ذلك قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموانة في الحاج الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتج على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا أعلموا فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما مع أن الدائم نوسى قال العلماء لأن موسى يدعو وهارون يؤمن فمن فوائد هذه العاية الكريمة وأحكامها فابن إبراهيم وإسماعيل على هذه الأمة يقونه من ذريتنا أمة مسلمة لك فمن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله له عقبا صالحا يقونه من ذريتنا أمة مسلمة لك وهذا كقول إبراهيم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ومن فائد هذه الكريمة أن كل إنسان مهما عظمت درجته وعلى المرتبته فإنه مفتقر إلى علم الله له لقوله وأرماء مناسكنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية معرفة موضع العبادة إذا كانت العبادة مقيدة بمكان معين وكذلك أهمية معرفة وقت العبادة إذا كانت مقيدة بوقت معين وينضني على هذا أنه ينبغي أن نعتني بمعرفة في أوقات الصلوات الخمس حتى نؤديها في الوقت الذي حدده الله عز وجل لعباده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ومن هنا أحذر إخوان المؤذنين من أن يؤذنوا قبل دخول وقت الصلاة أولا لأن الأبان إعلام بدخول وقت الصلاة والأبان قبل دخول وقتها لا صف أن يكون إعلام إعلام بدخول وقت وثانيا أنهم إذا أذنوا فربما يتعجل أحد في البيوت من النساء أو من الرجال الذين لا تزموا صلاة جماعة لعذر شرعي فيصلون طور انتهاء المؤذن من أبانه وتكون صلاتهم قبل دخول الوقت ومن المعلوم أن الإنسان لو كبر تكفير الإحرام قبل دخول الوقت ثم أتم الصلاة في دخول بعد دخوله فإن صلاته لا تصح يعني لو تقدمت الصلاة بتكفيرة الإحرام فقط قبل دخول الوقت فإنها لا تصح ومفاجة هذه الآتكارين وإحكامها أن كل إنسان مهنى على تنزلته واختفعت دراجته يفتقر إلى توبة الله عز وجل عليه تقول الله تعالى لقيل إبراهيم وتوب علينا ولقد من الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتوبته عليه فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والعصار الذين اتبعوا بسعد العصة من بعد ما تاب يزيغ قلوب فريق منه التوبة هي الرجوع الله عز وجل من معصيته إلى طاعته ولا بد فيها من شروط خمسة الأول الإخلاص لله لأن لا أحمله على التوبة إلا ضيغ الله عز وجل وابتغاء ثوابه فلا يخبره عليها خوف من سرطان أو من الأناس والثاني الندم على ما فعل من المعصية والثالث الإطلاع عن المعصية في الحال والرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل والخامس أن تكون التوبة قبل إغلاق ثمن التوبة وعلى هذا فلا تصح التوبة إذا حضر الأجل لقوله تعالى وليس التوبة للذين أمنوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن ثلت الآن ولا تصح التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها لقوله تعالى يوم يأتي بعض آية ربك لا ينفع نفسه إيمانها لم تكن أمنه من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ومن فوائد هذه الآيات الكريمة التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند الدعاء لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدوه بها وهنا قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ويمضي أن يكون التوسل بالاسم المناسب لما دعوت به فإذا دعوت بالتوبة تتوسل الله باسم التواب بالمغفرة باسمه الغفور تتلب الرزق باسمه الرزاق وما أشبه ذلك ومن فائد هذه الآيات الكريمة إثبات هلين أسمائهم الكريمين من اسماء الله وهما التواب والرحيم والآن وقد وقنا وقت هذه الحلقة يستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى